وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهث فمثله كمثل أو تتركه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 ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير